قاعده يجوز التعليل بالحكم الشرعي ما معنى التعليل بالحكم الشرعي يعني نحن نقول كل حكم او اغلب الاحكام الشرعيه معلله اغلب الاحكام الشرعيه معلله والا فما فائده الله جل وعلا قد اعتبروا الالباب فاعتبروا وقال الابصار وما يعقلها الا العالمون ف اغلب الاحكام معلله طيب والعله وصف مناسب يدل على الحكم وقد لا يكون وصف مناسبا يعني انت لا تدرك ما هي فيه لا تدرك الحكمه فيها يكون حكمه ولا يكون عله كقوله لا فعل اهقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل اقيم الصلاه لدلوك الشمس انت دلوك الشمس ما علاقته بصلاه الظهر ما المناسبه ما الحكمه ما ما ما في مناسبه هذا سبب وليس بعله طالما ما فيش مناسبه يبقى هذا سبب وليس بعله وقد تكون حكم ليست بعلل يعني نقول في الصفر القصر من أجل السفر القصر من أجل السفر مع علة حكم القصر العلة التي أوجبت الرخصة أو, أو قلنا أباحة الرخصة هي إيه لا خطر هذا الخطر من خلال عليه السفر علة السفر وإلى لوحد بقى مسافر من هنا إلى أمريكا بطائرة خاصة 17 ساعة 18 ساعة جيد ومكيف و و و و و يعيش في قصر في السماء هذا أنا أقول له أنت الآن في مشاقة ليس في مشاقة وله القص والجم فهو العلة السفر أما الحكم رفع المشاقة فرق بين العلة وبين الحكم أمثلا كانت علة أو حكمة فهي علامة على الحكم المهم يقولون قد نقول بأن الحكم الشرعي علة الحكم الشرعي نفسه علة لأنه سيدلك على حكم أخر يبا هو لما عمل عمل العلة قلنا يصح أن يعلل أو يصف حكم أخر يبقى إذن القاعدة يجوز التعليل بالحكم الشرائق ليش؟ لأنه لأن الحكم شرائق عمل, عمل, عمل, عمل الوصف المناسب الذي هو العل الدليل على ذلك قول السلام نعم حجي لما جاءت المرة وقالت يا رسول الله أن أمي ماتت أفع عن أمي نظرت أن تحجي قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا حق الله فالله أحق بالأفاة أقضوا حق الله فالله أحق <تصفيق> هنا عله عله الحج هو حكم أخ... اللي وصف الشيء اللي وصفنا الحكم بالقضاء اللي هو قضاء الدين قضاء الدين حكم فقضاء الدين الحكم صار وصفا مناسبا لقضاء الحج ايه قال حق الله ايه حق فدين الله اوثق وحق الله احق حق الله فالله احق بالوفاء الله احق بالوفاء فنعم الحكم قد يكون علة وقد خالف بذلك بعض الشفعيه بعض الحنابل والصحيح الراجح انه الحكم اذا عمل عمل العلة ينزل منزلة العله فيصير وصفا مناسبا لحكم شرعي يصير وصفا مناسبا لحكم شرعي من القواعد ايضا من مسارك العله الدوران من مسالك العله قدره احنا عندنا طرد وعكس وطرد وعكس الدوران معناه الطرد والعكس الطرد يعني دوران عشان يسهل عليك يعني الحكم يدور مع هذا الوصف المناسب حيث دور وجودا وعدما وجد الوصف المناسب.. وجد الحكم لا وجد الوصف المناسب... لا وجد الحكم مثلا قال الان يلامسه الم اذا التقى الختنان وجب الغسل انظر في الدوران رجل القارب امرأته فجلس من مجلس الرجل من زوجه طيب قارب امرأته يزوجه فالتقى الختنان فاذا التقى الختنان قلنا هي يجب الغسل موجب الغسل وإيش إيه اللي أوجب الغسل الاتقاء الختنين رجل زي دخل على مراتي فقبلها فقبل يديها قبل رأسها ثم تكلم معها ثم ضمها ولم يفعل إلا ذلك قلنا لغسل ليش لعدم الاتقاء الختنين مفهوم هذا هو الدوران الدوران أنه, أنه إذا وجد رص المناسب لابد أن يوجد الحكم إذا انتفى انتفى ولذلك العماية يقولون إذا انكسر لا يصح أن يكون تعليلا هذه مسألة أخرى خلينا في هذا الباب يبقى إذن إذا التقل الاختنان فقط وجب إيش الرجل نسي أكل صائما ناسيا يتم صومه وما يتم صومه أكل عمدا إذن لا قضاء عليه مع الأكل بعلة النسيان إذن نسي حكمه معه إذا ينسى فحكمه يغير الدوران هو دوران الحكم مع علته يستدلون على هذه القاعدة من مسالك العل العل الدوران يعني تعرف ان هذا الوصف المناسب لهذا الحكم من مسالكها التي تزبط فيها العل هو ايه الدوران وجودا وعدما اللي يسمونه طردا وعكسا يعني عند الوجود موجود عند الانتفاء منتفي طردا وعكسا يستدلون بحديثنا السلام ما بالنا نستعمل أقواما فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا لي ألا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا طبعا هذه مشهورة جدا في صحيح مصر هل جلس بيت أمه فتأتيه هديته يعني هذا المعنى إيش الدوران هنا وين في هذا الحديث الدوران أنه لا تأتي الهدية إلا إلا بالعمل مش لا إلا, مجلس بايته بايته برضه إلا بالعمل فهو إذا عمل جاءته لأدية لكن لو جاء لسفايت أمه لن تأتيه هو النبي السلام يقول له ذلك لأنه رجل جاء ابن لطبية جاء لمسلم فأعطاه وقال هذا لكم وهذا لي قال هذا لك قال نعم هذا هدية لي فهو النبي السلام يقول له الهدية دي ما أتتك إلا عن طريق عملنا ولذلك قال يجلس لسفايت أمك حتى هذه الهدية لا يبقى ما جاءت الهدية إلا, إلا للعمل مفهوم وذلك قالوا هدايا العمال غلول فقالوا إذا إن السلام استخدم الدورانه كان كأن السلام يقول له لو جلست باتي أمك لن تأتيك الهدي ولو عملت معنا تأتيك الهدي فهي لنا مفهوم فهو دورانه إن جلست ينتفي الحكم إن عملت يتواجد الحكم فهذه دورانه الآن فقالوا استعمل إن السلام الدوران ففيه إشارة ودلالة على أن من مسالك العلة لإثبات العلة الدوران وجودا وجودا وعدما وهذه مسألة يعني متفق عليها بين العلماء وإن كانت تتخالف فيها الغزالي والآمدي أيدر بن الحاجب وقالوا بأنها يعني الدوران ليس مسلكا للعلة وهذا خطأ بين قد نضرب أمثلة على ذلك النسب النسب علة للإرث أو قل سبب طبعا نسب علة أو سبب للإرث المهم علة أو سبب للإرث والدوران موجود لذلك نقول زيد أخته هند رضعت رضعت مع أم من أمي خمسة رضعات مشبعات فكانت أختا له من الرضاعة فمات وترك بنتا وأخوين والأم والرسل يبقى ترك بنت وأخوين وأخت من الرضاعة وإيش والأم عندما تورث بسرعة البنت هتكون داعتها داعتها لها النصف والأم لها السودس والباقي لإيش لأخوين أهم الأخت من الرضاعة ليس لها ده لنا بضرب مثلا أو استاذ فقيه أنت شرع النص الفهلوة بتاعته بتقل الآن يعني انا بضرب مثلا بهذا الدوران فقلت النسب علة او سبب ليش للارث طب الرضاعة يحرم الرضاعة ما يحرم للناس لا الرضاعة ليس نسبة ايبا لا يدخل او انتفى انتفى فايبا البنت ليس لها او انتفاء وايش وجود لان هذه الدوران, الدوران وجودا وعدما ايضا ممكن نضرب على ذلك السفر علة للقصر ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي يقول لي أبي مريد أبي لا يستطيع أن يقف إنه سيقصر الصلاة هقول له هو مسافر هقول لا مريد نقول له لا العلة في القصر هي السفر فقط فإن كان مسافرا له القصر إن كان حضريا فلا, فلا قصرها إن لم يكن هذه سفرا وجودا مفهوم مفهومة لا وأما المرض قد يبيح الجمع لكن لا يبيح القصر المرض قد يبيح الجمع وهذا بين أن الثلم بين ان عله الجمع لها علل ومن الحرج أيضا لو كان طبيبا مثلا والوقت ضاق عليه له ان يجمع حضرا لان ابن عباس لما جمع وسئ قال جمع السنه في المدينه من غير سفر ولا مطر فطبعا اوله الامام امام مالك تاولت ان هو على المرض ان هو على المرض ايضا يبيح لكن ابن عباس قال اراد الا يحرج امته يعني يرفع عنها الحرج ولو رجل عنده صفقة كبيرة يخشى عليها يمكن أن يجمع يمكن أن يجمع أو كان في اختبار في الجامعة مثلا والاختبار في الجامعة قال له لا تصلي الآن انت, أنت عليك الاختبار وحتى الوقت عنده لا يدركه إذا صلى فله أن يؤخر صلاته ويجمع الصلاتين لأن هذا رفع حرج وهذا تسير على الأمة وان كان عم الأربع لم يقول بهذا الحديث قد قال به ابن المسيب وقال به فقهاء المدينة وهذا حديث قد ثبت لا نأخذ بقول أحد ما دام الحديث قد ثبتا ايضا من ذلك مثلا نقول العقل الاسكار عله التحريم الاسكار يعني وفور العقل الاسكار عله التحريم فكل مشروب يذهب العقل فهو خمر صح وكل مشروب لا يذهب العقل فليس ليس بخمر ليس قلت بريل مش هو ده اللي بتشرب يذهب العقل الغرض المقصود نقول يذهب العقل وما يذهب العقل معها يذهب العقل لا يبقى اذا انتهى الموضوع ليست بحرام ليش الدوران له موجود يبقى نقول الاسكاره علة التحريم الاسكار عله وجود وعدم كلما قلنا بمشروب يذهب بالعقل يغطي على العقل بنشوه اسكار حرام ما غير اسكار يبقى اذا ليس بحرام و ما يقول اثبات العله في الفرع تدرك بالحس تدرك بالعقلي كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا عندما اوى الرجل الاناء للهر فشربت فلما شربت منها ما ما ما الهر من الاناء نظرت زوجة إبنه مندهشة قال أتعجبين قد قال السلام انها من, التواف من أنها من الطوافين أنها ليست بنجس أول شيءễ فهور أنها ليست بنجس ثم قال أنها من الطوافين عليكم والطوافات هنا نقول نفس المسؤول أنها ليست بنجس علل هو حكم بأنها ليست بنجس Öyle الآن أيasy من الطوافين عليكم والطوافات لذلك العهود قالوا بأن العلا هنا التطواف الفرع بم bandwidth في ذلك امر الناس جميعا يحسبونه ونجس أنا لا الفار الفقر طهر ليش أنه من الطوافين طب الكلب أجيبه هم من الطوافين والطوافات لكن قد جاء, جاء نص التنصيص بأن هل هذا يكون انكسر للعلة هو ده النظر اللي فيها القاعدة الأخرى هل هذا يكون انكسر السلام قال من الطوافين طبعه ما هذا من الطوافين هو الآن لأن الأسد الأسد من الت... ليس من الطوافين النمر لا. لكن الفهد من الطوافين بيجي نمجا بأي واحد كده صح ألا لا لا لكن الكلب من الطوافين حقنا الطوافات ولم يأخذ حكم التهارة لأن النص جاء به انكسرت هنا هل انكسر ده يرجع عليها بالبطلان هذا سنبقينه إن شاء الله في القواعد التي تأتي من ذلك أيضا إذا قلنا النفع مع القرض. كل قرد جرى نفع جرى نفع فهو ربا الحديث ضعيف لك القاعدة صحيح كل قرد جرى نفع فهو. يبقى كل قرد جرى نفع هو دوران الحكم فهو ربا زيد أقرض عمرا مئة فأخذ مئة وإيش وكيس فكه طيب هذا إيه بس طبعا ده مش أي نفع لك لكن هو نفع فهذا نقول لبا أقرض ألفا لرجل ليبيعه ذهبا بأقل ثمنا في نفع أو ما في نفع نفع القرض القرد نفع ربا طيب أقرد قردا وذهب الرجل الى بيته ولم يأخذ زيادة وأخذ القرد يبقى إذن ليس بربا يبقى النفع هنا النفع مع القرد علة للحرمة يبقى لنا آخر قاعدة من القاعد حتى نطيل على الإخوة الكلام على قياس الشبه قاعدة. قياس الشبه حجة وصراحة هذا قياس الشبه وإن كان حجة في كثير من العلماء يقولون أنه ليس بحجة أنه ليس بحجة وإن كان يعني بعض العلماء يرون بانه حجه كلاهناف يقولون به قياس الشبه يعني ايش قياس... قياس الشبه يا قياس الشبه احنا بقول خسخه سله كلام كعله التواف كعله الإس... الاسكر لا هو يقول, يقول هي ليست عله لكن في شبه يتردد الفرع بين شبهين بين حكمين فيقولون اقرا الى ايهما شبها ياخذ حكمه الى ايهما يبقى ليس تعل هنا متحده ده الى ايهما اقرب شبها ياخذ ايش حكمه والجمهور يرون أنه ليس بحج انا اضرب لكم مثلا يعني لعل يوضح المساله وبعدين نتكلم عن الأدلة عبد العبد زيد كان عبدا طيب هذا العبد يملك مال او لا يملك مالا بعضهم قال لا يملك بعضهم قال لا يملك طيب مفروض على الجمع على غير مفروضه في خلاف ظاهر يقول لا هو كالحر هو الحق أنك لو نظرت إلى العبد من قال أنه يتملك ومن قال أنه لا يتملك قالوا اختلفوا, ليش اختلفوا؟ قالوا أن العبد له شبهان شبههم بالحر وشبههم بالعجموات قالوا كيف؟ هذا ينطق ويصلي ويصلي قالوا هو شبه بالحر لأنه يصلي الصلاة الخمس مفروض عليه أقيموا الصلاة وأيضا سوم رمضان كنت يبقى عليكم السلام وكما كنت يبقى من قبلكم وحج بيت حج البيت إذا أذن له السيد وهذه من نوع الاستطاعة وأيضا عليه الصادقة عليه الزكاء تملك كنا بتملك يعني وإن كان لا يرون ذلك لكن المهم أنه قالوا شبهوا بالحر أن عليه الواجبات التي على الحر وأنه مثاب ومعاقب يعني هو مثاب ومعاقب أنه السلام قال من أدى حق سيدي ما أدى حق ربي وحق حق سيدي فله أجران العبد الذي يؤدي حق وذلك كان الـ الـ أبو هرام يقول لو لا الجهاد أو الحج وبر أمي أتمنت أن أموت إيه؟ عبدا قال النساء السلام له أجران فإذا هو مثاب ومعاقب له هذا الشبه بالحر انظر إلى الناحية الثانية له شبه بالبهيمة له شبه بالعجموات قالوا كيف قلنا أولا يتملك مالا لا تصرف له طيب الأمر الثاني وهو الأهم الذي, الذي فيه وجهة الشبه القوية يوهب زيد عنده أمة فعمر قال يعني ما أستطيع الزواج قال وهبتك هذه الأمة لك يوهب يورث يباع وكل هذا من صفات البهائم فزيق قالوا له شبه هنا وله شبه هنا فحكم هو هنا أم هنا فغلب من, من كان شبه به الشبه أكثر غلب له الحكم فمن شبه بالأحرار غلب الحكم على نوعه كالحر والأئمة الأربعة هذا قوله من حزب أما الأئمة الأربعة يرون أنه إيه أشبه بالعجموات أشبه بالعجموات الدليل على أن قياس الشبه حجة قوله على نوعه حجة أو ليس بحجة لأنه قلت أن العلماء اختلوا فيه إيش؟ على قوله أن الجماهير يرون أنه ليس بحج إذ الحجة في القياس قياس العلة الشعبان ليس بحجه الالحق هذا ليس بحجه ان القرائن هناك قوية ممكن بها الالحق استدلوا ذلك بحديثه صلى الله عندما منع التمر بالتمر الرطب بالتمر لا يجوز بحال احوال التمر تمر ربا الا نكون هاه مثلا بمثل. فقال ونهى النبي صلى عن بيع المزابنه بيع الرطب بالتمر نهى المزابنه وبيع الرطب بالتمر وبين لهم العله قال اينقص الرطب إذا يبس قالوا ايش نعم قال اذا فلا لأن لان لان الاصل الاصيل والشرط الأصيل في الربويات لابد من ايه اذا كان اذا كان اذا كان من جنس واحد وعله واحدة لابد من التساوي والمماثله صحيح التساوي والمماثله والتقابض في المجلس اينقص الرطب بعيداً لا تساوي يبقى الى ربه فهنا المسلم بين ان المساله ليست بالشبه ولكنها بالعله قال اينقص الرطب قلنا قال, قال اذا فلا يبقى هنا انه اذا يابس حدث النقصان وهذا لا مسوافي في الألبياء وأيضا أيضاً هذا على قول الجمهور الذين يقولون قياس شبه لا صح هذا الدليل على قياس الأئلة ايضا في حديثنا السلام إنما منع منعهم من الدخار الأضاحي في المدينة في أول الأمر إنما منعهم من أجل الدافة الفقر فلما وسع الله على الصحابة وفتح لهم الأمصار وازداد المال معهم قال الآن إيش كلوا واتدخروا وهبوا كله واتدخله وهو ايضا قال صلى الله عليه منعتكم من اجل الدفع فبين العله ولذلك الدوران هنا موجود يبقى اذا لا يجوز الادخار عند الضيق والدفع واذا وسع الله فالدخر كمان يبقى هذا الدوران اهو هذه عله فقالوا اذا اسمت الخصم العله لا بالشبه وايضا عند الجمهور قول صلى إن الله عليه جعل الاستئذان من أجل النظر انما جعل الاستئذان من اجل النظر يبقى استاذن كأنه كف بصره كف نظره لم يستأذن لقول قد نظرت وتعديت وعليك العقوبة وأيضا قول الله سلام أنه لما قال ابن مسعود اتني بأحجار ثلاثة فأتاه, بحجر فأتاه بحجرين وإيش وروسة فألقى الروسة وقال ماذا قال إنها رجز يبقى العلة التي من أجلها ألقى الروسة ولم يستخدمها في الاستنجاء بأبي وأمي أجل الله هو أنها رئيس فبين انها العله ليست المساله على الشبه مع ان روضه فيها شبه من ايش من حجر لكن وبين العله هنا يا رئيس قول الرسول وهذا الذي احتج به الاحناف الذين قالوا بقاس الشبه قول الرسول عندما جاء الرجل قال ان ان ان امراتي أتت برب ولد بولد اسود فقال الرسول لك لك إبل قال نعم قال ما لونها قال حمر قال فيها اورق قال ان فيها اورقه قال وكيف ذلك وان هذا فقال له لعله نزعه عرق فقال وهذا لعله نزعه هذا قياس شبهنا. هنا بقى. قال وهذا لعله, لعله نزعه عرق فهذا أيضا قياس شبه الذي يقبول به الأحناف فالحق بأن قياس شبه ليس بحجة الحق الذي ندين الله به بأن قياس الشبه ليس بحجة والمسألة على قياس العلة ممكن بعض العلماء يقول أن من أمثلة قياس الشبه في مسألة ضع وتعجع وهذا قاله ابن رجد مشاهد. ضع وتعجل تعرفون يعني ضع وتعجل محمد له على أحمد مئة ألف إلى, إلى, خ... إلى أول العام فاحتاج إلى المال فجاء محمد محمد لأحمد قال احتاج له المال قال الأجل إلى أول العام لا يجوز لك أن تطالبني الآن فقال له يمكن أن أسارع لك في العطاء بأن أعطيها ثمانين فقال أوافق هذه دعوة تعجل المسألة فيها خلاف وأنا فصلت فيها القول جدا في البيوع والصحيحة التي أدين الله بها أنها جائزة ليس فيها تمت شيء جائزة ليس فيها تمت شيء بأنه يطرح بعض المال من أجل الأجل هذه جائزة العلماء يقولون الذين قالوا بالحرمة قالوا بالحرمة من أجل قياس الشبه كيف قالوا أنتم ونحن متفقون على أن زيادة من أجل الأجل حرام وربا هذا ربا الجهلية إن أنا لم أأتي في الشهر الأول أعطيته مئة فقلت له أأتني بالمال حان الأجل قال ما عندي فيقول طو... إذن... إه... إه... الثاني بقى اللو... ب... يقول زد وإيش وأجل فيأجله لشهرين ويأخذ منه مئة وعشرين وثلاثين فهذا يعتبر يعني الزيادة من أجل الأجل قالوا هذه شبيهة بأنه قلل من أجل الأجل لأن هذا مال على نظير الأجل وهذا ما انخفض نظير الأجل قلنا لا شبه ده عكس صحيح ولا لا لكنهم يقولون الشبه هنا أنه استخدمه الأجل في الصعود أو النزول فقالوا بخاص الشبه وقالوا إذا قلنا بالمتفق عليه أنه لا يجوز وأنه حرام فإذا المختلف في بيننا هو مسألة دعوة تعجل نرجع بالشبه على المال نظير الأجل لأن هذا مال نظير الأجل وهذا مال نظر عشر قلنا له الفرق موجود فالخص ليس بصحيح ليش الفرق هذا صعود وهذا نزول لأن في النزول هذا فيه حكم كثيرة جدا وفي فوات كثيرة جدا أولا قضاء حاجة الرجل الذي تعجل على ماله الأمر الثاني خفف المال على. المدين الأمر الثالث حدث التراضي بينهما وحدث إغاثة الملووف حدث التعاون على البر والتقوى والتآلف ولا فساد ذات البين لو قالوا أنه متمسك بالأجل سيضع في, في صدري ما يضع من الرجل فوارق هنا كثيرة جدا تجعلنا نقول أن الحاق وبقياس الشبه يعني لا يصح أو قول بحرمتي على قياس الشبه لا يصح تبقى قاعدة واحدة يا قاعدة الانكسار لأنها قاعدة مهمة فنرجع للغض إن شاء الله ويكون القياس أيضا قد تم نعم ل بيجعل الذكورة والأنوثة بيفترض لها فرضين يعني ما هو طبعاهم قالوا إلى أقربهما يكون حكمه لكن هو علي بن فصل قال انظر إلى بوله من أين أبول فتحكمه بذلك نعم أي نعم توضيح هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت قاضيته يعني هي قالت أمي ماتت ناظرت أن تحج. فقال الله عليه السلام أرايتي لو كان على أمك دين أكنت تقضي هذا الدين؟ قالت اللهم نعم قال دين الله أحق بالوفاء فدين الله حق بالوفاء وقاض عليها حكما يعني إيش حجه الآن صحيح أو لا؟ حجي هذا حكم كان علته هو إيه؟ الوصف الشرعي هو حكم آخر ألا وهو قضاء الدين إن قضاء الدين لحكم قال الله عليه السلام أدي الأماتة لمن؟ اعتمنك هذا بالأمانة فما بالقرض بالقرد القرض حجمه الآن صار وصفا شرائيا لحكم الآخر ألا وهو قضاء الحج مفهوم؟ فأقول قولي هذا أستغفر الله لولاكم ورزاكم الله وخير ورزاكم سبحانه وتعالى ورحمة الله